را كتاب أن ذلناه إليك لتخرجنات من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى طراط العزيز الحميد الله الذي وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون بحياة الدنيا على الآخرة ويخدون عن سبيل الله ويرغونها عوجا أولئك لهم فيضيل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنكم ومن في الأرض جميعا إن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم يوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات فرضوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنك ظلم وقالوا إنك ظلم بناء أرضك الب وَإِنَّ لَكِ شَكْسٌ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ قالت رسلهم أب الله شك فاقل السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أدل مسمى قالوا إن أنتم إنا بشر مثلنا تريدون, تريدون أن تفضونا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 وَمَا لَنَا أَن لَا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ مَدَّنَا سُبُلَنَا وَلَنَتْفِرَنَّ عَلَى مَا دِينُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلِيَتَوَكَّلِ مُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِغُصُلِهِمْ لَا نُخْرِجَنَّ أَرْضِنَا لا نخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في بلدنا فأوحى إلى من رضوا منهم كان الضال ولا نسكننكم لأرض بعدهم ذلك لمن خاف مقامه وخف وعيده وَسَخَّرَهُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدِ مَنْ وَرَاءَهُ جَنَنًا وَيُسْقَى مِن ماء وَلَا يَكَادُ يُصِيبُهُ وَيَأْتِيهِ مَوْتٌ مِّن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بمين ومن ورائه عذاب غرير مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ إِنَّ يَشَاء يُذْكِرُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَنَادَىٰ لِكَ عَنْ اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْبُعْفَاءُ فَقَالَ الضعفة وإِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا تَبَعًا فَلَئِنْ أَنْتُمْ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 فَاسْتَجَادُوا مِنِّي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُفْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُفْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَفْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة الطيبة كشجرة أصلها تبت وصرها في السماء تأتي كلها كلها من ذنب ربها ويضرب لِنَا فِئَةٌ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَفِيفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ ثَنَاءٍ أَنْتَ تَرَى مِنْ طَرْفِ النَّاظِرِ يُذَبِّطُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضي الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فلم تر إلى الذين بدلوا يمسى الله سفرا وأحلوا قومهم دار البواب جهنما يفلو منها وبيئه القرار وجعلوا لله آذان يضيئ عن سبيله قلت ما استعف إن مصيركم من النار قل إعبادي الذين آمنوا يقرن صلات ويؤثرون رزقناهم وي من قبل أن يحيي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما ماء ما فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم وسخر لكم فلك تجري في البحر بأمره وسخر لكم النار وسخر لكم الشمس والقمر دائمين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم سألتموه وإن تعدتوا نعمة الله لا تحفوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم ربك عن هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضليل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسنت من ذريتي بوادي بوادي غير المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعي أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعي أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نفر وما نعلن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 ربنا اغفر لي ولوالدي ولنؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبطار مَوْعِظَةٌ لِأَهْلِ الْعُرُوسِ كُلًّا لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِ الْقَرْصُ وَأَسْقِدَتُهُم مَاءً وَإِنْ ذَكَرْنَا مَا يَحِيفُهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا نفكر نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من ما لكم من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم بأمثال وَاجْمَلْنَكَ مَكْرُهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ نَكْرُمُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَذُولٌ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْفِيَ وَادِّهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القمار وترى المجرمين يومئذ مقرنين فَشَاءَ وُجُوبُهُ مِنَ اللهِ سيَجِيءُ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللهَ شَرِيحُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ